عليها سلم صله الارحام من علامات التقوى ومن الامور المندوب اليها. بحيث ان قاطع الرحم مؤاخذ عند الله هل هل تريدون وصلها هل يبقى التقوى هذه الارحام فلا تقطعوها وفي هذا اشار الى الاجتماع البشري الذي تكلمنا عنه مرات الايه ديه تؤصل الاجتماع البشري فتؤصل العلاقه بين الرجل والمراه لا تعطي للرجل خصائص وللمرأة خصائص وتجعل العلاقة بينهما علاقة التكامل وليس النزاع والخصام وحقق المرأة وحقوق الرجل آبدا مدكا الغلط. انما هو التكامل واليئام والحب، الا ان لهذا خصائص ولهذا خصائص وسيفسل في سوره النساء هذا اجل تفصيل، وفي النهاية في مهاه هذا يجعل المساواه والتساوي هي الاساس ويجعل تقوى الله هي طريق كل من الرجل والمراه والخلق اجمعين وهو الذي يبنى عليه الاجتماع البشري ويجعل القرابه وصله الرحم اساسا من اسس الاجتماع البشري سيد حمزه يقرأ ويقول والارحامي ماهي مكسور الضمير هنا في محل جار والارحامي, والأرحامي معطوف على الضمير الهاء ده اللي هو, هو دل على الذات العليه سبحانه وتعالى يعني تسالونا بالله وبالارحام وهنا يختلف المعنى. <تصفيق> ويبقى انتم بتسألوا بالله وبتسألوا بالارحام وناشدك الله والرحم كان العرب يقولوا كده. وناشدك الله والرحم يبقى بتسألوا بالله وبالرحم. فالارحام اللي انتم تسألون بيها هذه في ألفكم يعبد يعوها في أفعالكم حتى لا يتناقض القول مع العمل ليدع كلامك به معنى وعملك متسق معه لما تقولون ما لا تفعلون كبر وقتنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وهنا تكلم النحاس. وهذا الشيء هل يجوز العطف على الضمير المبرور من غير اعاده الجار يعني هو عايز يقول ايه يقول به وبالارحام ترد على البهتان اختلف الكوفيون والبصريون وبتاعوا عملوا هيص على دي هم بيقولوا معجز هو الاساس نجعله المعيار ولا نجعله قابلا للاخذ والراد وهنا الشبهه التي يتمسك بها اعداء الاسلام اترك الله لحمزه بولوى الارحام اي بولوى الارحام يطيب هو الارحام صح هو ده العربي به والارحام من غير اعاده الباء ومن غير وجواز العطف على الضمير وبقى ده الاصل ودي الحج بلاش لخبطه لان دي لخبطه منهج داعي ولذلك فكر العلماء في النحو القراني نحو يكون اساسه ايه القرآن. النحو القرآن وسموه كده. وقالوا ما? اي حاجه في القرآن تبقى هي الصح والاساس. ايو. دا انه اصله بس. معجز. ايو اي ايو. أي. أي. معجز بحيث انه مفيش حاجة حواليه. يوم ما دايش في الورد ايو? فقالينه احمر الخديد. بس ده ده مش ورد بس. ده ورد ياسمين ومرجس وحاجات حلية وريحانه ده كلام رب العالمين لكل العالمين تساءلون به والأرحام وفي كتير من الناس ما متعرفش منين عليها ايه لانها موضع وقف فبيقول به والأرحام بنقف ولا نقف على حركة حتى في اللغة العربية كده يقولك ايه لما تيجي تقف على السكوم. فما تدوابش على حركة. فما جيدانش هي ما ما عليها فتحة ولا عليها كسرة. فكتير من الناس يقول لك يعني انا شو بالي منها دي. هي الارحامه ولا الارحامين. ان الله كان عليكم رقيبة. شوف المفتاح. الرقيب فعيل. يعني نراقب لكم. فإن ترقبون امره. ما هو رقيب فعيد والمفعول. فان تطرعوا ربنا. وترقبه في عملك لانه ينظر اليك ولا تغيب عنه طرفات عين ولا اقل من ذلك. فهو رقيب شوف ال... شوف التعبير ما قالش المراقب. ما قالش لكش المراقب. قلت رقيب ان الله كان عليكم رقيبا فامشوا عدل على ربنا يكرمكم. والى لقاء اخر نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.